وَأَمَّا إِذَا مَبْتَلَاهُمْ فَقَدَرَ عَلَيْهِمْ نِصْبَهُ فَيَقُولُونَ رَبِّي أَهَانَنَا كَلَّا بَلْ لَا تُكْرِمُونَ الْيَتِيمَ وَلَا تَحَاضُّونَ عَلَى طَعَامِ الْمِسْكِينِ وَتَأْكُلُونَ التُّرَاثَ أَكْلًا لُّمًّا وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا كلا إذا دكت الأرض دك دك وجاء ربك والملك صف صف وجاء يوم إذن بجهنم يوم إذن يتذكر الإنسان وأن له ذكراء يقول يا ليتني قدمت لحياتي فيوم لا يرد وجبه